يدل ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم مِّن سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفَضَّلْنَا عَلَيْهِ صيل لكل شيء وهو ذو رحمة وهو ذو رحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه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 أو تقولوا لولا أن نزل علينا الكتاب لكم أهدا منهم فقد جاءكم بجنة من ربكم وهدوء ورحمة فمن أظلم من من كذب فَإِنْ أَبَيْتَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا تُنْذِرُ وَارْهَبُوهُ وَلَا تُصَدِّقُوا بِكُلِّ مَا يَتْلُوهُ الْمُرْسَلُونَ ۚ إِنَّهُ لَكِتَابٌ مِّن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ